أولئك الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد آمنوا من عظيم الأحوال والكروبات وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات ومتعوا بجنان الفردوس مستقراً ومهابة وتمتعوا بحور عين. لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذ لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستنطر الذل إصغاء وإذعانا بل عشت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخر مؤتنق الأحداق فرحا بل عجت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد إعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخره اقتلق الأحداق فرحانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في المأنور سريانا وغنت الحور لحن الحب مطربة إذن بعيشك محبورا وجدلانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس ريانا وغنت الحور لحن الحب مطربة إن بعيشك محبورا وجدلانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فنا له وحباه الله رضوانا فعاد يهتز في عطفه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فنا له وحباه الله رضوانا فربا ردم قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله ولا على من سرت للمجد رجلاه فاربه بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله ولا على من سرت للمجد رجلاه ولا على من علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعق الذل له ثن خلف دنياه ولا على من علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعب الذل لهثا خلف دنيا هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة والأمجاد نرويها فانقش على وجنة الجوزاء قولتنا ليل الشهادة عز عز معطيها طال ملحمة من البطولة والأمجاد نرويها فامقش على وجنة الجوزاء قولتنا ليل الشهادة عز عز معطيها فالله قد وعد الشهداء منزلة مع النبيين في أعلى أعاليها رباه رباه ذابت مهجتي شوقا إلى الجنان فبلغها أمانيها فالله قد وعد الشهداء منزلة مع النبيين في أعلى أعاليها رباه رباه ذابت مهجتي شوقا إلى الجنان فبلغها أمانيها إلى الجنان فبلغها أمانيها